إن أمهاتهم إلا اللائل ولدنهم وإنهم ليقولون منكرًا من القول وزورًا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نساء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 يصلونها فبئس المصير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَاتَّقُوا الله وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ